فَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَضَّلُنَّ مِن فَوْقِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْعُفُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أُولِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وما أنت عليهم ببكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر, وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير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 وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاقر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاريد السماوات والأرض يبصق الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا, وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفوقوا فيه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 الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم باحظة عند ربهم وعليهم, وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب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 أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيظ فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم